Änadee, bågarna änadee, änadee, اراك يا لي وديني ماشي ماشي ومش لاقي السابيل بسافر في الفخت يا عيني يا عيني الفخت علي و يا هجر النار أفن النصر أفن بعد ما كنا سمن اللؤم وانحنا وهم المشوار أفن النصر هه أفن النصر بعد ما راح وهاجر النار أفن النصر أفن النصر بعد ما كنا سمن اللؤم وانحنا وهم فنطط هو فنطط بعد ما راح وهجر الدار فنطط فنطط بعد ما سنا سمنا النوم والضحكه وهمين مشوار أفنطر. مش دفعنا يا طول المشوار بعد ما عمري السدوب ورمته النار فدي اخر الرحلة ما لقينا غير تعانينا كدبوا علينا في حبايبنا يا عين علينا كدبوا علينا والعمر ما بقى في ايدينا كدبوا علينا وان بقي يفرح Oh, لا, يا بابا يا بابا علي يا بابا علي يا مطار وانا حبيبي يا حبيبي ذي كلمة حنينا مناك طرقين يا ما قلت له يا حبيبي يا حبيبي أنت عاد بني فالسيوك جلين يا ما قلت له يا حبيبي يا حبيبي ذي كلمة حنينا مناك ترضيني يا ما قلت له يا حبيبي يا حبيبي انك عدني في السوق خليني يا ما قلت له يا حبيبي يا حبيبي ذكر ما احنينا مناك ترضيني وما قلت له انك اخر الرحله ما لقينا غير علينا كدبوا علينا حبايبنا صياعين علينا كدبوا علينا والعمر ما بقاش في دينا ادعوا علينا واهبائي فرح لادينا واه